بسم الله الرحمن الرحيم يا Johannes, الناس يا Johannes. الناس Johannes. Johannes, Johannes. Johannes, Johannes. Johannes, Johannes. Johannes, Johannes. Johannes,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 لا خد عظم أي يعرف الناس هليهم يوم موقيام أنطقال نعم اللا في الاس إذا وإذا نصبت الموازين وإذا ضرب استعراض على شأنه المشهد أثبر وعظيم والمشهد أثبر وعظيم إن العباد إذا قدموا إلى الميزان عظمت كروبهم حين أُفرت لهم قبائحهم وعيوبهم وزنت أسرهم وذنوبهم وضاقت حيلهم وتغيرت أحوالهم. فلا تهدأ روعة الأب حتى يرى يثقل ميزانه أم يخف فإن ثقل ميزانه فقد سعد سعادة لا يشطى بعدها أبدا وإن خف ميزانه فقد خسر قصرانا مبينة ولقي من العذاب أمرا عظيما يتمنى كل واحد حين ذات أن لو يزاد في رصيد الحسنات ولو حسنة واحدة أن تكون سببا في نجاته من البليات مشهد عظيم والمشهد أكبر وعظيم والمشهد أكبر يمر المؤمن عليها كثر وكالبر وكالريح وكأجاويد الخير والركات وناج المسلم وناج المخدوث ومخدوث في نار جهنم على وجه مشهد عظيم ويبقى رجلا مقبل بوجهه على النار فيقول يا ربي افرف وجهي على النار مشهد عظيم يا ربي اقربني إلى باب الجنة ويجوز وينجو من سقري لتلوح ظلال للنظري ثم يقول ربي أدخلني الجند لا تجعلني أشقى خلقك فلا, فلا, فلا يزال يدعو حتى يضحك الله فلا يزال يدعو حتى يضحك الله وربي لن نعدم خيرا من رب يضحك فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا استعدوا عباد الله للقاء ربكم وأحسنوا ظنكم به أوراه الكرم شوق ونعيم والمشهد تسجيلات الاعتصام الإسلامية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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يقول الحق تبارك وتعالى والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان يعني والسماء رفعها ووضع الميزان أي وضع العدل وجعله أساسا كل شيء كما قال سبحانه لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقص وكذا قال ألا تطغوا في الميزان فأمر الله بالعدل في كل شيء وهو العدل سبحانه الذي حرم الظلم على نفسه وجعله بين الخلق محرما، ومن عدله سبحانه أنه ينصب للعباد يوم القيامة ميزانا تزن فيه أعمالهم، والحكمة من ذلك إظهار عدله جل في علاه. قال شارح الطحّاويّ رحمه الله ويا له خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارح.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 ومن أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين فكيف ووراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه انتهى كلامه رحمه الله والميزان عباد الله اسم للآلة التي يوزن بها الأشياء أو هو ما تقدر به الأشياء خفة وثقلا وفي الشرع هو ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع فقال تعالى في كتابه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وقال سبحانه والوزن يومئذ الحق وقال جل في علاه فأما من ثقلت موازينه وثبت ذلك أيضا في السنة الصحيحة فقد جاء في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال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 وأفردت باعتبار أن الميزان واحد وقوله ثقيلتان في الميزان أي في الوزن فالذي يظهر يقول رحمه الله فالذي يظهر والله أعلم أن الميزان واحد وأنه جمع باعتبار الموزون بدليل قوله فمن تقلت موازينه ثم قال رحمه الله ولكن يتوقف الإنسان هل يكون ميزانا واحدا لجميع الأمم أو لكل أمة ميزان لأن الأمم كما دلت عليه النصوص تختلف باعتبار أجرها واختلاف أعمارها أيضا فكانت أمة محمد من أقصر الأمم أعمارا لكنها من أكثرها من أكثرها أجورا عباد الله هل الميزان حسي أو معنوي قال في لمعة الاعتقاد والميزان الذي توزن به الأعمال حسي حقيقي له كفتان ولسان وقال في الطحاوية والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان روى أحمد من حديث أبي عبد الرحمن الحبل قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً كل سجل مد البصر ثم يقول له أتنكر من هذا شيئاً أظلمك كتبتي الحافظون فيقول لا يا ربي فيقول لك عذر أو حسنة فيبهت الرجل فيقول لا يا ربي فيقول الله بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك فتخرج له بطاقة فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله فيقول أحضروه فيقول العبد يا ربي وما عسى أن تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات أو مع هذه الجبال من السيئات فيقال إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، قال فطاشت السجلات، وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء، فأكثر عباد الله، أكثر عباد الله من قول لا إله إلا الله بصدق وإخلاص ويقين، فإنها من أعظم الحسنات، وفي سياق آخر توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل، فيوضع في كفه، قال وفي هذا السياق. فائدة جليلة وهي أن العامل يوزن مع عمله ويشهد لهذا ما روى البخاري عن أبي ريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يأتي الرجل العظيم الثمين يوم القيامة لا يزين عند الله جناح بعوضة إنه لا يأتي الرجل العظيم الثمين يوم القيامة لا يزين عند الله جناح بعوضة وقال اقرأ إن شئت فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فقيمة العبد عند ربه ليس بحسبه ولا بنسبه ولكن بتقواه وإيمانه وحسن خلقه ولقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه فلا أنساب ولا أحساب ولكن تقوى وأخلاق وإيمان فلا أحساب ولا أنساب ولكن تقوى وأخلاق وإيمان بها تثقل الأوزان روى الإمام أحمد عن ابن مسعود بسند حسن أنه كان يجني سواكا من الأراك وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفأه فضحك القوم منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه فقال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد وقد جاء مما يثقل الميزان الأخلاق الحسنة والأخلاق الفاضلة فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق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 ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق فالابتسامات إن كانت لله ثقلت في الميزان يوم الندامة والحسرات. قال شارح الطحاوية رحمه الله والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدة لكن سؤال آخر ما الذي يزن في الميزان أيضا الجواب هو أن الذي يزن هو أعمال العباد فهي وإن كانت أعراضا إلا أن الله عز وجل يقلبها أجساما فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة قال البغوي رحمه الله روى نحوه هذا عن ابن عباس كما جاء في الصحيح من أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة قمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تضلان صاحبهما وفي رواية يحاجان عن أهلهما يوم القيامة والغيايتان ما أضلك من فوقك والفرق القطعة من الشيء والصواف المصطفة المتضامة وفي الصحيح أن القرآن يأتي صاحبه يوم القيامة في صورة شاب شاحب اللون فيقول من أنت فيقول أنا القرآن أنا القرآن أنا الذي أسهرت ليلك وأضمأت نهارك وفي حديث البراء أن العبد المؤمن في قبره يأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح طيب السماء فيقول من أنت فوجهك لا يأتي إلا بالخير فيقول أبشر بالذي يسرك أبشر بالذي يصرك أنا عملك الصالح أما العبد الكافر أما العبد الفاجر فيأتيه رجل طبيح الوجه طبيح رائحة فيقول من أنت فوجهك لا يأتي إلا بالشر فيقول أبشر بالذي يسوءك أنا عملك السيء فالاعمال تجسم وتوزن في الميزان وجاءت أدلة تبين أن الذي يوزن صاحب العمل أيضا كما ذكرنا من خبر ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال ابن عثيمين رحمه الله والجمع بين هذه النصوص بأن الجميع يوزن وأن الوزن حقيقة الصحائف، وحيث أنها تخف وتثقل بحسب الأعمال المكتوبة فصار الوزن كأنه للأعمال وأما صاحب العمل فالمراد به قدره وحرمته وهذا جمع حسن والله أعلم قال شارح الطحاوية فثبت وزن الأعمال والعامل والصحائف الأعمال وثبت أن الميزان له كفتان والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفية فعلينا عباد الله الإيمان بالغيب كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان قال الله فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين فلا نقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يوم إذن الحق فمن ثقلك موازينه، فمن ثقلك موازينه، فأولئكهم المفرحون، ومن قفّت موازينه، فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. إعلم بارك الله فيك أن الناس عند الميزان على ثلاثة أحوال منهم. من رجحت حسناته على سيئاته منهم من رجحت حسناته على سيئاته مثقال حبا فيدخل الجنة ومنهم من رجحت سيئاته على حسناته ومنهم من رجحت سيئاته على حسناته مثقال حبا فيدخل النار ومنهم من تستوي حسناته وسيئاته فأولئك أصحاب الأعراب وفيها نظر وأقوال وخلاف أما الكفار فكفرهم أحبط أعمالهم فيدخلون النار من غير حساب ولا ميزة وقيل أن حسناتهم توزن فتخفف عنهم الأذاب في النار أما الجنة فمحرمة عليهم كما قال القهار إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما النار وما للظالمين من أنصاف وهناك عباد الله من يدخلون الجنة بلا حساب ولا ميزان وهناك عباد الله من يدخلون الجنة بلا حساب ولا ميزان قال صلى الله عليه وسلم أعطيت من أمتي سبعون ألفا يدخلون الجنة بلا حساب وفي رواية فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد سبعين ألف اللهم لا تحرمنا فضلك قال أبو حامد رحمه الله والسبعون ألف الذين يدخلون بلا حساب لا يرفع لهم ميزان ولا يأخذون صحفا إنما هي براءة مكتوبة إلى الجنة اعلموا عباد الله اعلموا عباد الله أن الميزان إذا مصب للعبد فهو من أعظم الأهوال يوم القيامة لأن العبد إذا نظر إلى الميزان إن خلع فؤاده وكثرت خطوبه وعظمت كروبه فلا تهدأ روعة العبد حتى يرى أن ميزانه أم يخف فإن ثقل ميزانه فقد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا وإن خف ميزانه فقد خسر خسرانا مبينا ولقي من العذاب أمرا عظيما تسأل عائشة رضي الله عنها تقول يا رسول الله أيعرف الناس أهليهم يوم القيامة يعرف الناس أهليهم يوم القيامة قال نعم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 حين أذكرت لهم قبائحهم وعيوبهم وأزنت أوزارهم وذنوبهم وضاقت حيلهم وتغيرت أحوالهم الأماني هناك يتمنى كل واحد يتمنى كل واحد حين ذاك أن لو يزاد في رصيد الحسنات ولو حسنة واحدة أن لها تكون سببا في نجاته من البليات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 فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسؤوا فيها قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون اللهم بيض وجوهنا وثق الموازيننا عن النار يا عزيز لا ينسى قد احصى لمحة والنفس في صفف حان التسليم والمشهد اكبر وعظيم وكتاب سجل لا ينسى قد احصى لمحة والنفس في صفف حان التسليم والمشهد اكبر وعظيم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 فيقولون أنت ربنا فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول هل بينكم وبين ربكم آية تعرفونه فيقولون الساق فيكشف الجبار عن ساق فيكشف الجبار عن ساق فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياً وسمعة فيذهب كيما يسجد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 فمن وجدتم اذهبوا إلى النار اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه ويحرم الله صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أصدrophy ساقيه فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول لهم اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان فأخرجوه فيخرجون من عرفوا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 فيخرجونهم قدم تحشوا يعني احترقوا فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة فينبتون نبات الحبة في حميل السيل ويبقى رجل ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول يا ربي قد قبشني أي آذاني ريحها وأحرقني ذكاؤها يعني ذهبها فأصرف وجهي عن النار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 فلا يزال يدعو فيقول العلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره فيعطي الله ما شاء من عهود ومواثيق، ألا يسأله غيره فيقربه إلى باب الجنة فإذا رأى ما فيها فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكن ثم يقول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 فإذا دخل فيها قيل تمنى من كذا فيتمنى ثم يقال له تمنى من كذا فيتمنى حتى تنقطع به الأماني فيقول الله له هذا لك ومثله معه قال أبو فريرة وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا فاستعدوا عباد الله للقاء ربكم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 يا أمل التائبين ويا رجاء المذنبين ويا أمان الخائفين ويا ناصر المظلومين ويا قاسم الجبارين لا تحذمنا فضلك يا رب العالمين أنت الغني ونحن الفقراء أنت الغني ونحن الفقراء وأنت العزيز ونحن الأدلاء وانت القوي ونحن الضعفاء آمنا في أوطاننا وصلح أمتنا ولا أمورنا انصر إخواننا في العراق وفي فلسطين والشيشانة وأفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين انصر من نصرهم واخذل من خذلهم قوي عزائمهم واربط على قلوبهم وأفرغ عليهم صبرا وتبت الأقدام فك أسرانا وأسراهم يا رب الأنار اللهم عليك بكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك اللهم اشتد وطأتك عليهم اللهم اشتد وطأتك عليهم اللهم اشتد وفأتك عليهم اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم في بلاد المسلمين غاية وأخرجهم منها أدلة صاغرين وعبرة للموليين انتبه جديد تسجيلات الاعتصام كانت حياتي فعلا أنا رحت المحكمة وقدمت قضية على أمي رفعت قضية واستدعيت أمي بموجب خطاب من المحكمة و جلست أنا وياه جلسة, جلسة شرعة عند الشيخ. اعترافات. يعني باقي له سنتين في الجامعة وتخرج وقفت وقفات جدا حتى جعلتها الآن ممن يعانون من ب المخدرات. أشلون يعني علنا أرجع لما كان عليه أقرب الناس أقرب الناس, أقرب الناس اعترافات الخطيرة. بمجرد المشي في هذا التيار صار عندي تشبع جدا بالانتقام بالحب يعني. تدمير بحب يعني أن يقلعون الناس كلهم في الرضيلة فلتسمعوا لحكايتي واستقوا منها الفوائد والعبر تهت في درب الغواية أرتجي أنسق قلبي قد مللت من الضجر فاقترافت الذنب والذنب لا ينفع النصح ولا أنا أتبر فاقتراض. يعني ما كنت أتخيل إني أصل هذا الأمر صراحة ما كنت أتخيل ما بل ما كنت تتوقع جدا إني أنا أجلس مجالس الرذيل قضية مين قضية تعاطي بس. إذا وقفنا على قضية التعاطي انتهى العمر أنا ما كنت أفكر أن هؤلاء الناس كانوا يعني لهم مدى بعيد جدا في حياة كيفوني كما يشتهون يعني هم جعلوا من عوض الشخص اللي هم يريدونه سواء في تجار المخدرات سواء في تهريب المخدرات سواء في التعامل مع الناس ورفاق السوئطات حفر الحفر أوهموني أنني في جنة وبأني فقت آلاف البشر كانت حياتي على <مؤس> على اساس تصلي في القسم تاتي دولة ما بعد جاتها حياتها ما تعرف يا على أساس تجيني في القسم اللي أنا مسجون فيه شافت الامرين بعد الانتظار طال جالي خبر شيء يقول مسجون الحقيني يما الحقيني يما الحقيني يما الحقيني يما الحقيني يما المخدرات. من استطاع أن يقع بك في محيط الأبيض قادر أن يقع فيك في محيط الحشيش. من استطاع أن يجعلك تعاق الحشيش يستطيع أيضا يجعلك تعاق الهروين. ومن استطاع أن يجعلك تزني يستطيع أن يجعلك بك. كانت حياتي وترقبوا أتمناها لفضيلة الشيخ يحيى الجناح وترقبوا وما توعريها لفضيلة الشيخ. مشعل العتابي وترقبوا عجبا للمؤمن لفضيلة الشيخ خالد الراشد وفضيلة الشيخ مشعل العتابي وترقبوا خالف هواك لفضيلة الشيخ إبراهيم الزيات تم هذا العمل في ستوديو صدى الاعتصام الإخراج الفني والهندسة الصوتية أحمد العامر شكر خاص للشاعر الدكتور يوسف البلوي وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام مجمع الحياة بلازا هاتف رقم صفر ثلاثة ثمانية واحد واحد صفر رقم صفر ثلاثة 8, 6, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفرادا نبعث أفرادا لحساب نحشر آحد والفزع عرانا ووجوم والمشهد أكبر وعظيم أفرادا نبعث أفرادا لحساب نحشر أحد والفزع عرانا وجوم والمشهد أكبر وعظيم أفرادا نبعث أفرادا لحساب نحشر آحد والفزع عرانا وجوم والمشهد أكبر وعظيم ميزان العدل وقد وضعه والعمل بدنيانا رفعه ميزان العدل وقد وضعه والعمل بدنيانا رفعه والحكم صحيح وقويم والحكم صحيح وقويم والمشهد أكبر وعظيم والمشهد أكبر وعظيم وكتاب سجل لا ينسى قد أحصل لمحة والنفس في صحف حان تسليم، والمشهد أكبر وعظيم وكتاب سجل لا ينسى قد أحصل لمحة والنفس في صحف حان التسليم والمشهد أكبر وعظيم يترى صراط ممتد سيجوز النار بمن جدا يترى صراط ممتد وأشهد أكبر واضيع والراجي يحب ويسيم والناعوت الله وسعيد والله لطيف ورحيم والمشنت أكبر عظيم والمشنت أكبر عظيم ويجوز ويجب لتلوح ظلال للنظرين ويجوز وينجو من سقرين لتلوح ظلال للنظرين عبد يترجى وكريم والمشهد أكبر وعظيم والمشهد اكبر واظم اطراف الكرم لمزيد شوق يحدو لي خلودي جنان ونعيم والمشهد اكبر واظم اطراف الكرم لمزيد شوق يحدو لي خلودي جنان ونعيم والمشهد أكبر وعظيم الله الكرم لمزيد شوق يحدوه لقلودي مقواه جنال ونعيم والمشهد أكبر وعظيم الله الكرم لمزيد شوق يحدوه وفي جميع التسجيلات الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم سأموت, سأموت. ما يكفي الوقت أن تصلني إلى المستشفى فجأة جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحكي تلك هي الحقيقة المرة التي سيواجهها كل مخلوق والله ستموت ما يريد ذكر الموت إذا ذكر بالموت قال يا أخي غير المبوع فالله ولا فالك يظن أنه سيخلد في هذه الدنيا ما يريد أن يتذكر ما يريد أن يسمع شيء عن الموت يخاف يظن أنه سيخلد أحد أحد المامات يا أسير الغفلات الصير الزاد وبادر مسرع قبل الفوار إنها رسالة إلى الذين يتمتعون بالشهوات عش ما بدأ لك اسمع غاني انظر إلى أفلام وسلسلات اصنع ما شعش في رقص في طلب والله ستأتي اللحظة ستنقضي أن وشهواتك وإلى كم ذات عامي عن أمور واضحات وإلى كم أنت ضارق في بحار الشهوان لم يلن قلبك اصلا بالنواهي والعذات بينما الاذان يا ويلها أين تذهبون بها لا يصرح صرح. والله لو سمعوا صراخة لرموا بجنازته ولكنهم ما يسمعون إلا أن الله يسمع لا, لا تقتموها لأنها الحفرة التي ستظلم عليه وسيضيق عليه قبره أن تقول نفسيا حسرة على ما فرط 11. In the face of Allah, and if I was one of the أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ لوحدك تعيش بين الددان ينهشون في جسدك وستصرخ وأنت تسمع قرع نعالهم بعد أن دفنوك أين تذهب لمن ستكون يوم القيامة يا فلان ابن فلان لقد أنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد هم للعرض على الله يا غافل اليوم يقف بين يديك والله ستوقف, والله ستوقف. سؤال لماذا تركت الصلاة ما هو العذر سؤال لماذا نظرت الأفلام ما هو العذر سؤال لماذا استمعت سؤال سيدقق معك في كل حرب سمعته حرام يا عبد الله أعلنها واطلب الغفران ممن ترتجي منه الهبان اليوم تعلنها توم أعلنها لا عودة بعد اليوم يا نفس توبي فإن الموت قد حالا تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام تقدم يا غافلا لفضيلة الشيخ يحيى الجنة وفي جميع التسجيلات الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم ونحن نطالب بحقوق المرأة لماذا لا تعمل مع الرجال لماذا لا تقود السيارة هل غطاء الوجه أمر لازم أنا تخلفة هنا رجعي يجب أن نراجع بعض الفتاوى كفا وطلبات العصر تقتضي النظر في هذا الموضوع عادات وتقاليد, وتقاليد, وتقاليد بانية كفا يا خفا في الظلام هذه هي الجاهلية, هي الجاهلية. هذي يقولون هذي إن الجاهلية. نصف المجتمع معطل ويستغفلونها ويستغ تجرون قدمها حتى تخرج فإذا خرجت حصلوا بغيتهم ومقصودهم بإفسادها وإذا فسدت المرأة فسد المشبه من هي المرأة المتخلية من هي المرأة الراجعية هي المرأة التي تكون متبذلة متبرجة متهتكة أمام الرجال الأجانب وأما اللباس والحشمة والنقام والطهر والعفاب فليس ذلك من أمر الجاهلية في شيء صرخ أرجعوني صرخ إلى أنوثتي أرجعوني صرخ إلى بيتتي وقرن في بيوتكن ولا تبين برجنت برج الجاهليه الاولى واقمنا الصلاه واعطينا الزكاه واطعنا الله ورسولا انما يريد الله ليذهب عنكم I'm تطيرا. وإذا كان ذلك مقولا لأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم تغيرهن من باب أولى كيف رب القرآن أمهات المؤمنين أمرني الله أن أقر في بيتي فوالله بيت. لا أخرج من بيتي حتى أمر أولى لأمهات المؤمنين أولى المؤمنين المستجيبات لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هكذا رب القرآن أمهات المؤمنين أراد الله عز وجل أن ينزلها بيت نبيه صلى الله عليه وسلم كل ما يدنس الفضيل كل ما يدنس الشرف كل ما يدنس الدين كل ما يدنس الأخلاق أراد الله أن يذهبه عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أرفع البيوت آيو الإله الجليل تروي الصدا والغليل تهميك غيث مطيل على بيوت الرسى كنور شعفها <متصفيق> أي شيء يا أي شيء و با و زك و تربية قرآنية وأن البيوت الرفيعة وأن البيوت الكريمة يصلح لها من التربية ما لا يصلح لغيرها وأنهم ينبغي أن يكونوا في مقامات وأفعال وأقوال وأحوال تليق بمنازلهم الشريف فكنك أمهات المؤمنين ما رأها رجل وما رأت رجلا عفة وما كلمت رجلا أجمل تكون درة مصونة محفوظة حشمة لا يتمتع بالنظر إليها كل آثر وكاسم أي يتطوى التهام Quaytan wa duqan hattu, al-ghaffi al لا تمتد يدها إلى الهاتف فتحادث محادثة محرمة لا تخضع بالقول في الرجل <حياتي> لا تستخدم هذه الشبكة استخداما غير لائق. لا تغتاب أحدا في بيته. لا تكذب لا تخون زوجها لا تفعل شيئا يشينها مما حرمه الله عز وجل عليه وما خرجت لتتعرض للرجال وما خرجت لتخرج مما تسميه كبتا في البيت هكذا, هكذا أدب المرأة المصري إذا تخلقت بأخلاق القرآن وتحلت بهذه الآداء التي أدبها الله تبارك وتعالى لبها ثبقا بالحشمه والحجاب والعمل الصالح والايمان والكف عما لا يليق اننا حرمه الله عز وجل تدوم على ذلك حتى تلقى رب تدوم على ذلك حتى تلقى رب تدوم على ذلك حتى تلقى رب ورئينا شمل اعاني ولا ترنا النزوع ولا ترنا النزوع تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام تقدم هكذا رب القرآن أمهات المؤمنين لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت وفي جميع التسجيلات الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم عباءتها على كتفها تغلق باب السيارة مع السائق وتجول معه يمنة ويسرة ولا تبالي ولا تبالي ولا تبالي سورة فيا لله من فتيات سترهن الله وكشفنا ستر الله عبر شبكات الانترنت فطورنا أنفسهن عبر الجوال بصور عارية مع السفنة من الشبان سورة تقول أنا تعرفني وتحاول معه وتلين الحديث يسقط الحياة وتباع العفة ولأجلها يوافق ولا حول ولا قوة إلا بالله هجرت الصلاة وكرهت الطاعة وتعلقت في الدنيا والبضاعة مسكين تجلس الساعات الطوال أمام الشاشات تقلب القنوات وتتابع الأفلام والمسلسلات وتراقب المنوعات والممنوعات مسكين ضاعت إماء الله وعصت أمت الله وجنت السيئات وحصدت منها المر والمنكرات ليس لها هم إلا الذنب كيف تخلو به ومع العاصيات والظالمات لأنفسهم ضياء oh, yeah, yeah, تسهر yeah. مر تضحك للهواء هي في غمرة الظلام تتلذذ وتنسى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ألم وضياء وحرطة واكتئاب قلب في الشهوات منغمز وعقل في اللذات منتكز همته مع السفليات ودينه مستهلك بالمعاصي والمخالفات ما لي أراك تتمادين في الذنب وتنسين وتخلين بالحرام وتغشين وهو تعالى على ما تفعلين شاهد أختار أما أختار أنا لك أن ترعوي أما أنا لك أن تستحي أما تخافين من الله أما تخافين من الموت؟ أما أختار أنا لقلبك أن يغشع ولعينك أن تدمع كفاك ذنوب كفاك معاصي كفاك منكرات أختاه هل تريدين النجاة أخته أحبريني هل تريدين النجاة النجا. النجا. أخاطبك يا من تريدين النجاة النجا. خاف الله خافي عذاب الله عز وجل كوني يا أمت الله كناجية نجت بإذن الله وكوني كهذه الناجية وفي آخر الليل تستيقظ وهي تردد رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت فإيقظت زوجها فإن أبأ نضحت في وجهه الماء وكوني كهذه الناجية التي استعدت للقاء الله فتحرك قلبها بذكر الله فاستقامت على دين الله بنت الإسلام قومي إن عهد الذل فات والذي مر قديما غاب لكن في سباة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 والله قد انا والله قد كفاني ذنوب واسيا وليها قبل فوات الاوان ولا دوما وتحلي بالحجاب وهجر الجهل المشين تغري كسر القدس ان ترتدين تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام تقدم يا من تريدين النجا يا من تريدين النجا يا من تريدين النجا لفضيله الشيخ ابراهيم الزيات وفضيله الشيخ مشعل العثابي